والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارتون الذين يرتون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحم فكسون العظام لعما ثم أنشأه خلق آخر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 وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكدين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل منا إكتم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوذي.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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسدق فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 إن في ذلك لآيات وإن كنا لمغتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقوا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا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 أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا عياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 ما أرسلنا موسى وأقامه هارون بآياتنا وسلطان مبيد إلى فس عون وملائة فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعدهم يهتدوا وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرجل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل عزب بما لديهم فرحوا فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي لا عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهدرن أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَا أَهُمُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُوا نَبِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَاذَا وَقَعَ الْحَقُّ أَغْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ الْأَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرٍ فَوَمَا ذِكْرِهِمْ مُؤْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رأناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون تيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ رَبِّي إِنْ مَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ارفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون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 فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلعون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم قالدون يلفح وجوههم النار وهم فيها كالعون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكرمون. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فأفۡر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين فتخذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع ما الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفذ وارحم وأنت خير الراحمين